نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ومن والاه صحيح ومن الله صحيح بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا عن راي الاشاعره والعدليات في مساله الجسم والقوح العقليين حيث ذكر ابن قلب ان شاعرك يقولون ان الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قد الشاعر الشارع ولا حسن ولا قبح قبل تحسين وتقليص الشارع للاشياء بمعنى ان الافعال حين اشتهاك يوم صغار لا حسن ولا قبح ذاتي له انما الشارع هو الذي اذا اوجب على المكلف شيئا او حببه إليه هذا الشيء يكون حسنا واذا حرمه عليه او كرهه اليه هذا الشيء يكون قبيح. بينما العبديه بالالف كلها قالوا أن الأشياء في أنفتها لها حسن وقبح ذاتي قبل تقبيح الشارع لها وتحسين الشارع لها بل نقول أكثر من هذا نقول إن الشارعات لا يحسن إلا ما كان في نفسه حسنا ولا يقبح إلا ما كان في نفسه قبيح فالحسن والخلح موجودان قبل أن يحكم الشارع على الأشياء بالحسنة إلا أن من قال نحن نحتاج أن نحكم أي هو الحق في القولين في القولين ولذا نحتاج إلى تدام عدة امور تحدثنا الآن عن الأمر الأول وقلنا السؤال الأول ما معنى الحسن والقبح أولا ثم إذا عرفنا معنى الحسن والقبح اين هو نوضع النجاع بين الأشاعرة والعدلية وقلنا الحسن والقبح يطلقان أو يستعملان في معان ثلاثة المعنى الأول الحسن والقبح السلام عليكم بمعنى الكمال والنقل وقلنا الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقل يطلقان على الأفعال الاختيارية دون الاخترارية ويطلقان على متعلقات الأفعال من الصفات دون الأعيان هذا أول والمعنى الثاني ذا الحسن والقبح الحسن والحبح بمعنى الملاءمة والمنافرة للنفس وبهذا المعنى أيضاً يطلقان على الأفعاد الاختيارية وغير الاختيارية ويطلقان عليكم السلام ويطلقان على متعلقات الأفعاد من الصفات والأعيام مطلق. والمعنى الثالث للحسن والقبح بمعنى المادح والذن أو بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه بعد أن اتضحت هذه المعاني الثلاثة محل النزاع بين الاشاعره والعزلية في الحسن والقبح العقلي اين في المعنى الاول في المعنى الثاني ام في المعنى الثالث او في كل هذه المعاني المصنف بالامس قال لا شك ولا ريب في ان الاشاعره والعديه قد اتفقوا على الحسن والقبح العقلي بالمعنى الاول والثاني فلا عليهم لهم في هذين الاطلاقين بل حتى الاشاعره قالوا ان الحسن والقبح بمعنى الكمال والنفس الحسن والقبح بمعنى الملائمه والمنافره هما, هما امران عقليان بلا إنما انما نزاع الاشاعره والعدليه المعنى الثالث حيث ان العدليه قالوا للعقل ان للعقل أن يدرك ما ينبغي ما لا ينبغي للعقل أن يدرك المذهب الزن والأشاعر قالوا ليس للعقل ذلك هذا كان البحث الأول الآن البحث الثاني لهذا اليوم بعد أن تظهر محل النزاع في القضية العقلية هل هو في هل هو في المعنى الأول أو الثاني أو الثالث وقلنا النزاع بين الطرفين في المعنى الثالث من معامل حسن والخضح يأتي السؤال الثامن أو الأمر الثامن ما معنى أن الحسن والخضح امران واقعيان وبتعبير اخر هل الحسن والقبح امران واقعيان ام لا هما غير واقعيين بل المقصود بالواقعي وغير الواقعي يقول المصنف نقصد بامرين واقعيين نقصد بالواقعيين اي ان يكون لهما واقع وما باذن في الخارج ان يكون لهما للحس والقبح ان يكون لهما ما باذن في الخارج وان لا يتوقف وان لا يتوقف معنى الواقعيه أن يكون لهما وجود خارجي أو بعبارة أخرى أن يكون لهما هذه الإدارة في الخارج وأن لا يتوقف ادراكهما إدراتهما الحسن والقبح أن لا يتوقف إدراتهما على وجود مدرك لهما فوجد المدرك يعني الإنسان كان هناك إنسان يدرك الحسنة والقبح أم لم يكن على كل حال هما امران واقعيان بمعنى لهما واقعا خالص فالسيدة وجد المدرك لهما شبهة ونعمة جزاه الله خيرا إن لم يكن هناك مدرك يعني ما عندنا حسن وقبح اذا ما كان عندنا انسان يدرك معنى الحسن والقبح نقول حسن وقبح في الخارج ما عندنا اصلا فان قلنا هما امران واقعيان فسواء وجد المدرك ام لا وجد شخص يدرك الحسن والقبح ام لا على كل حال هما, هما موجودان إن قلنا لا ليس من الأمور الواقعية بل إدراكهما يتوقف على وجود شخص مدرك ولا واقعة الخارج لهما إلا بوجود الشخص المدرك إن قلنا هكذا فنقول إن كان عندنا مدرك فهما واقعية يعني إدراكهما يتوقف على وجود الشخص المدرك لهم هذا معنى النزاع هذا معنى النزاع هل الحسن والقبح امران واقعيان ام ليسا بواقعيين واقعيان يعني اذا وجودهما حقيقتهما لا تتوقف على الشخص المطلق وان قلنا هما غير واقعيين فنقول ادراكهما حقيقتهما تتوقف على وجود مدرك لهما وقبل وجود المدرك لا واقع هذا معنى الواقعيه وعدم الواقعيه خب نعم بالاسرار هل الحسن والقبح امران واقعيان؟ ام لا الجواب الجواب اما بالنسبه للحسن والقبح بالمعنى الاول أي بمعنى الكمال والنفع نحن نتعلم أنهما امران وقئيان في الخارج وجد الشخص المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول المدرك فنعلم العلم حسن التعلم حسن خلص. الحلم حسن الشجاعة حسنة هذه الأمور الشجاعة الحلم الكام العلم هذه الأمور أمور واضحة في الخارج سواء كان عندنا انسان يدرك هذه الأمور أم لم يكن على كل حال العلم له حسن خارجي له ما في الخارج حتى اذا كان هناك زيت وادرك هذا الحسن جزاه الله خيرا اذا ما كان زيت يعني العلم لا يكون حسنا نقول لا حتى مع عدم وجود زيت العلم حسن اذا معنى الواقعيه سبق عندكم معنى الواقعية معنى الواقعية وجد المدرس لها امر أما إذا قلنا غير واقعي فهذا يعني أن لا حسن ولا قبح إلا بوجود المدرس المصنف يقول أن الحسن والقبح بالمعنى الأول فلا شك في ان لهما واقع فانج. يعني وجد عندنا زيد ليدرك الحسن والقبح بالمعنى الاول ام الذي على كل حال الحسن والقبح بمعنى الكمال والنفس بمعنى الكمال والنقص هما امران واقعيان وجد شخص يدركهما لا فالعلم حسن في الخارج حتى لو لم يكن هناك شخص واحد يقول العلم حسن يرسل المحسن إنما الكلام في المعنى الثاني والثالث من الحسن والقبح فالمطبخ يقول الحسن والقبح بالمعنى الثاني الملاغم والمداثرة وبالمعنى الثالث المدح والدم ما ينبغي فعله ما ينبغي تركه بهذه المعنيين الحسن والقبح ليس لهما ليس ليس ليس لهما ما بإزاء في الخارج ليس لهما واقع خارجي الا بوجود الشخص المدرك له نلي كرروا قلنا الحسن والقبح بالمعنى الثاني والثاني ليس لهما ليس لهما واقع خارج ليس لهما ما بإذاءة الخارج إلا إذا كان هناك شخص يدرك هذين المعنيين الحسن والقبح بالمعنى الثاني والثالث أما إذا لم يكن عندنا انسان فليس للحسن والقبح بالمعنى الثاني والثالث فليس لهما هذا إذاك الحال يعني أنهما ليسا واقعيا ليس, ليس واقعيا خب ونستوضح نقول الحسن والقبح بالمعنى الثاني بالمعنى الثاني يعني الملاءمة والمنافق الملاءمة الملاءمة والمنافرة وإن, وان كان انتبه العبارة وان كان منشؤهما منشأ الخصن والقبح بالمعنى الثاني وان كان منشؤهما يعود الى امر خارجي هذا المنظر امر خارجي هذا اللون امر خارجي هذه خارج الرائحه امر خارجي المنشأ للملاءه والمنافره لتلذذ النفس وتالم النفس من شؤ الالم واللذاه من خارج المنشئ اما هو اما هو نفس الملاءنه نفس المنافره فليس من الامور الخارجيه ليس من الأمور الخارجية بل يتوقفان على وجود مدرك اذا عندنا في الخارج منظر موجود بس ما عندنا شخص ينظر في هذا المنظر لا نقول النفس تنفذ أو تتألم لأن الالتباهات والتألمات من صفات النفس صحيح؟ فهذا يعني أن الملاءمة والمناثرة يتوقفان على وجود نفس بتعبير اخر على وجود شخص على وجود مدرك وبدون وجود المدرك لا نقول هذا المنظر حسن بمعنى ملائم للنفس هذا المنظر قبيح بمعنى منسر للنفس اذن هما بالمعنى الثاني بالمعنى الثاني ليس بواقعيه وبتعبير المصنف ليس بواقع ييل التفكت وقلنا في نفس سابق المصنف يقول الحسن والقبح امران عقلائيات ذكرون بعد لا عقليات وبتعبير المصنف أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني يتوقفوا وجودهما الخارجي على تقابق آراء العقلاء على تقابق آراء العقلاء فإذا لم يكن عندنا عقلاء فلا حسن ولا قبح بالمعنى الثاني ولا الثالث لماذا لان الحسن والقبح بمعنى الملائمه والمنافرات قد تختلف فيهما حتى اذواق الله قد يكون حسن عند حرك السيد وقد يكون ما هو حسن عند عبد قبيح قد تختلف الاذواق هل تختلف الأنفس في النزف والألم؟ فما يعده البعض نزف، فديعذه البعض ألم؟ من هنا نقول: الملاء والمنافرة ليس لهما واقع خارجي قبل أن يكون هناك عندنا مدرك لهما. وكذلك بالمعنى الثالث. وكذلك بالمعنى الثالث. أي بمعنى ينبغي ولا ينبغي بمعنى المدح والذم المدح والذم متوقف على وجود شخص مدرك يحكم بان هذا يمدح فاعله وهذا يذم فاعله هذا ينبغي فعله هذا لا ينبغي فعله هذا يحتاج يحتاج الى شخص يحتاج الى مدرك اذا المصنف يقول الحسن والقبح بالمعنى الاول بمعنى الكمال والنقص لهما واقع خارجي وجد المدرك أم لا اما الحسن والقبح بالمعنى الثاني والثالث فليس لهما واقع خارجي الا بعد وجوده مدرك لهم خفصة أيها المخلف لماذا بينت هذا المطل لماذا هذا التقسيم ها يقول إذا اتبع هذا الأمر اتي إلى محل كلامي أقول الأشعري الأشعري حينما ينكر حينما ينكر أن الحسن والقبح امران واقعيا يقصد اي معنى ماذا ينكر في الواقعيه ينكر ما بين المهما الا حينما يقول الحسن والقبح ليس بواقعيين ما مقصوده بالواقعيه لا ليس سنمقصوده عندما ينكر الأشعر الواقعيه في الحسن والقبح ما مراده من الواقعيه مراده ما بيناه نحن ما بين يعني ماذا يعني من الواقعية ما يكون له واقع في الخارج وما لا يكون هذا مراده من الإنكار إن كان هذا مراد الأشعر من إنكاره فنحن من أول المؤيدين له كلامه صحيح كلامه صحيح إلا أن الظاهرة من كلام الأشعري أن الظاهرة أنه لا يريد ما ذكرناه نحن من الواقعية وعدم الواقعيه ظاهر عبارته الآن نقرأها ظاهر العبارة أنه لا يريد بالواقعية ما بيناه نحن فعندما ينكر الواقعية له معنى آخر ما بيناه غير ما بيننا نحن لمعنى الواقعيه تجب على ذلك صراعه عبارتين اشعرين خا هذا ما تتضح اذا الاله هنا عرفنا ان الاشعرين عندما يتنازع مع العدل او لا اقل مع المعتزلي في معنى الفضل والقبح فيتنازع معه في المعنى فليس الحسن والقبح بمعنى المادع والذنب أو بمعنى ينبغي او ينبغي خب سؤال ثالث مطلب ثالث مطلب ثالث الحسن والقبح امران عقليان عقليان يعني ما عقلي يعني مال. الحسن أمر عقلي, عقلي يعني ما عقلي عقلي يعني ماذا؟ مواسع عقلي. عقلي يعني ماذا؟ واضح قالوا العاقل العاقل كما قرأتم في المنطق ينفث إلى عقل نظري وإلى عقل عملي صحيح؟ نظري وعملي نظري وعملي حينما نقول الحسن والقبح أمر عقلي ماذا نقصد؟ العقل النظري لو العقل العملي حينما نقول الحسن والقبح بالمعنى الثالث بمعنى المدح وبمعنى المدح والذم أمر عقلي يعني ما يعني من مختصات العقل العقل النظري لو من مختصات العقل عملي المصنف يقول قبل أن أتكلم عن المطلب أقش هنا هنيفة نظري وعملي يعني شنو نظري و... يعني احنا عقلان يعني بكل راس انسان في عقل جهه اليمين وعقل جهه اليسار اليمين مربوط بالنظر واليسار مربوط بالعمل يقول لا اين هذا العقل عقل العقل واحد اذا العقل واحد فلماذا نسميه نظري عملي يقول ها نسميه نظري وعملي لا باعتبار اختلاف العقلين لا أي لا باعتبار اختلاف المدركين لا وإنما باعتبار اختلاف المدرك الشيء المدرك في الخارج يعني, يعني العقل, مرة العقل هو نفس هو العقل مرة العقل يدرك شيئا مما ينبغي أن يعلم يعلم فيسمى العقل عقلا نظريا نظر إذا ينبغي أن يعلم أن أعلم هذه ادراك نظر لكن أخرى, مرة أخرى العقل يدرك شيئا مما ينبغي أن يعمل يعمل فيسمى العقل عملي من هنا قال الفقه احكام الفقه كلها ينبغي لا ينبغي افعل لا في الفقه ولذا قالوا امور الفقه من مختصات العقل العمل وليس وانما امور المعرفه الاخرى من مختصات العقل نظري مثلا مثلا نقرا في المنطق مثلا نقرا في المنطق ان الكل اعظم أكبر من الجد هذا مما ينبغي أن يعلم لا يعلم هذا أمر نظر صحيح؟ نمرك أن اجتماع النقيضين محاله اجتماع الضدين محاله اجتماع المثل هذه الأخير هذه كلها مما ينبغي أن يعلم لكن بعض الأمور صلي لا تصلي مثلا صم لا تشرب الخمر لا تكثر هذه كلها مما ينبغي أن يسعال يعني أن يعمل فمن مختصات العقل العمل فإذا التفت إذا العقل أدرك شيئا مما ينبغي أن يعلن يسمى العقل تغير صحيح وإذا أدرك شيئا مما ينبغي أن يعمل يسمى أملية وإن لا ترى العقل واحد نعم باختلاف مدراته يعني شيء الخالي باختلاف الشيء الذي ادركه العقل فهو مدرك والعقل مدرك لاعتبار المدرسه يقسم العقل الى نظري الله عز وجل خوف سؤال حينما نقول الحسن والقبح بالمعنى الثالث امر العقل. عقلي عقلي يعني شنو نظري ولا عمل فين رايكم واضح انه عقلي مرء يفعل ما يفعل واضح انه علم ولذا نقول الفسق والقبح بالمعنى الاول يعني الكلام والنطق الذي يدرك لهما العقل الرغيد لان العلم حسن من ما ينبغي ان يعلم التعلم حسن من ما ينبغي ان يعلم فالمفرد هو ان والحسن والقبح بالمعنى الثاني الملاءمة والمنافرة أيضا من مدركات العقل نظري أما الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذي هو محل النزاع بين الأشاعرة والعدليه صحيح هذا من مختصات العقل عملي إلا أنه ومن عجيب الأمر من صاحب جامع السعادات انه نقل كلام اخر نفس ونقراوه في أثناء ما ابي ان واضح اعيده مره ثانيه اذا السؤال سؤال او استفسار قبل ان نقرا العباره <تصفيق> لكنك تتحدث عن ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان بمعنى لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان ذلك لان أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والدم ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط فلا يشمل للأفعال غير الاختيارية مع الثالث ولا يشمل متعلقات الأفعال من اختفاته والأعيان ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء لا عند العقل كما عند المطنف عند العقلاء كافة والقبيحة ما استحق عليه فاعله الدم والعقاب عندهم عند العقلاء كافة وبعبارة أخرى أن, الحسن أن الحسنات ما ينبغي فعله عند العقلاء أي أن العقل عند الكلي يدرك أنه ينبغي فعله عند الكل يعني كل العقلاء والقبيح ما ينبغي تركه عندهم جميعا أي أن العقل عند الكل يدرك أنه القبيح لا ينبغي فعله أو يدرك أنه ينبغي تركه وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكم العقل بالحسن والقبح وسيأتي توضيح هذه النقطة فانها مهمه جدا في الباب وهذا المعنى الثالث للحسن والقبح هو موضوع النزاع فالاشاعره انكروا ان يكون للعقل ادراك وذلك من دون الشرع وخالفتهم العدليه فاعطوا للعقل هذا الحق من الادراك هذا تمثيل يقول في التنبيه قد يكون الشيء حسنا بالمعاني الثلاثه وقد يكون قبيحا بالمعاني الثلاثة يعني المعنى الاول والثاني والثالث يعني حسن يعني فيه جمال ونقص فيه جمال عفوا فيه جمال للنفس وينبغي له وقبيح يعني فيه نفسه ومنفر للنفس وينبغي تركه وقد يكون الشيء حسن على بعض الوجوه ففيجب مثلا قال تنبيهم ومن ما يجب ان يعلم هنا ان الفعل الواحد قد يكون حسنا او قبيحا لجميع المعاني الثلاث مثلا كالتعلم والحلم والاحسان فانها كمال للنفس اولا بعد وهي يعني هنا أمر ثلاثة وملاةمة للنفس باعتبار ما لها من نفع ومصلحة بعد ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان أن يحصل على العلم وعلى الشجاعة وعلى الكرم وعلى الحلم وعلى الآخرين هذا واضح، وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسنا بالمعنى الآخر مثلا كان المجنح فالغنى مثلا فانه حسن باي معنى بالمعنى الثاني بالمعنى الثاني يعني ملائم للنفس اما كمان لا ينبغي فعله لا بل يحرم فعله فانه يعني الغنى حسن بنعما طبعا هذا اذا بال هذا ملائم للنفس بالمعنى القريب اما في المستقبل اذا الإنسان كان الغناء فقد يتعلم في المستقبل لان العلماء الاطباء يقولون الغناء له اثر سيئ جدا على النفس تقراوا قول الاطباء في الغناء الأطباء يقولون الغناء يقول الغناء يذوب النفس من الداخل ويميت القلب والاحساس لكن يشعر به الانسان في المستقبل فانه حسن بمعنى الملائمه للنفس ولذا يقولون عنه أنه الغناء غذاء للروح وليس حسنا بالمعنى الأول أو الصالح فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل بل فيما ينبغي أن يترك وليس كمالا للنفس بل هو نقص للنفس وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت هذا طوض المغني جيد مطرد هذا كمال للنفس يشعر بالنسى والطرد أما ينبغي فعله لا فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة ومثله التلخيل أو ما تعتابه النفس من المذكرات والمخدرات أجل نكم الله فإن هذه حسنة بمعنى الملاءمة فقط يعني الإنسان وقت الإذكار وقت شرب المخدرات يشعر أن هذا شيء ينفذي ينفذي لكن إذا ذهبت السكرار وجاءت السكرار يقول كلاما أفضل فإن هذه حسنة بمعنى الملامة فقط وليست كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء المطلب الثاني واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة ان الحسن والقبح بالمعنى الأول أي الكمال وكذا مقابله يعني النحس أي القبح أمر واقعي خارجي فمعنى الواقع واقع بعد أمر واقعي يعني لا هو بيدع في الخارج لا يختلف باختلاف الأنظار والأدوات بعد ولا يتوقف على وجود من يدرك أو يعقل هذه الأمور. بخلاف الحسن والقبح بالمعنيين أخيرين وهذا ما يحتاج الى التوضيح والتفكير أما اما الحسن والقبح بالمعنى الثاني بمعنى الملائمه وكذا ما يقابله يعني المنافره فليس له في نفسه ما بانذاك الخارج يعني من دون العقلاء ليس له وجود خارجي يحاذيه ويحكي عنه أها وإن كان من منشأ الحصن قد يكون أمان خارجيا مثل له بالله كله أمان خارج و والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك بل حصن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام يعني نحتاج إلى شخص إنسان على وجود الذوق العام او الاخر اما ذوق كل الناس العقلاء الاقل او ذوق واحد منه فإن الانسان هو الذي يتذوق المنظور او المسموع او المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده او لا او غير ملائم فيكون قبيحا عنده فإذا اختلفت الأدوار في الشيء كان حسنا عند شيء عند قوم عند عند اخر قبيحا عند آخرين واذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا او قبيحا كذلك عندهم والحاصل ان الحسن بمعنى ان الحسنة بمعنى, الحسنة بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمان ممثل الكمان الكمال له واقع صفة واقعية أما الحسن بمعنى الملأمة لا صفة واقعية وليس واقعية هذه الصفة وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوق الإنسان فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبه ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للاشياء في حد انفسها حسنٌ بمعنى الملامة وهذا ما بالتوبيح في ذو يقول مثل الألوان وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث يعني العلم الحديث في الألوان إذ يقال أو يقول العلم الحديث أن الألوان لا واقع لها في الخارج بل هي تحصل من انكسارات أطياق الضوء على أشهر في الخارج ما عندنا لون اسمه أذرك وأصفر وأحمر وإلى آخرين ما عندنا ألوان مثل قوس قزح قوس قوس الله ما عندنا في ألوان هذا هذا القوس ينعكس على أشياء ينعكس على أشياء هي تعطي هذه الألوان بس في الخارج ما عندنا لون اسمه أصفر أو أبيض أو إلى قال بل هي الألوان تحفل من انعكاسات اطياف الضوء على الاجسام ففي الظلام حيث لا ضوء ليس هناك ألوان ليس هناك ألوان موجودة بالفعل بل الموجود حقيقه ماذا هو الأجسان بس باعتباره ألوان ما أفضل وإلا خمنا من في مكان الظلام طيب أين لون أزرق فضلات ما يبين مع له أزرقه النحمر يقول هذا يعني ما عدنا في الخارج شيء اسمه ألوان الألوان تظهر من انعكاتات الضوء ضوء الشمس ضوء القمر على الأجثار انعكات هذا الضوء يعطي الألوان طبعا من العلم القبيل قال بل الموجود حقيقة في الخارج اجسام فيها صفات حقيقيه هي هذه الصفات من بانعكاس الاطياف عند وقوع الضوء عليها وليس كل واحد من الالوان الا طيفا او اطيافا فاكثر تركبا يعني قد يكون اللون البلمي مركب من لونين احيانا طبعا مركب من انعكاس الضوء على جسمين يعطيان هذا اللون وهكذا نقول إذا هذا المسال استضح نقول هنا أيضا الحسن والقبح بالمعنى الملاءمة والمنافرة في الواقع ما يوجد في الخارج لا. لكن من خلال إدراك الإنسان يكون له ذي الخارج وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملاءمة والشيء الواقعي فيها ما هو من شر الملاءمة من الأشياء في الأشياء كالطعم الطعم هو الموجود خارجا الرائحة موجودة خارجاً آخره الذي هو كفتف في الجسم إذ تكون منشا من عكاس كما أن نفس اللذة والألم أيضاً أمران واقعيان ولكن ليس هما الحصن والقبح اللذان ليس هما من صفات الأشياء لا اللذة والألم ليس هما الحصن والقبح ما لا الحسن والقبح ينشا من اللذة والالم واللذة والالم من صفات النفس المدركة لا من صفات الانوار لا من صفات الاعياء الخارجيه واما الفكر بالمعنى الثالث بمعنى ما ينبغي ان يفعل أن عند العقل فكذلك ليس له وظيفيه الا ادراك العقلاء او فقول بعض آراء العقلاء والكلام فيه كل كلام في الحس بمعنى غباءه، وفيه تفسير معنى مطابق آراء العلماء على المذهب والزم، أو إدراك العقل الحس. إذا تضح هذا المعنى، يقول الممنفّ، وعلى هذا الأشعر حينما ينكر الواقعية شو المقصود من إنكار؟ وعلى هذا فإن كان أربعة الأشعرين من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهم بأي معنى؟ بهذا المعنى الذي بيناه نحن من الواقعية فهو فحيحة تؤيده ولكن هذا بعيد لا لا لا ما يقسم هذا المعنى الأشعري من الواقعية ولكن هذا بعيد عن أقوالهم لماذا بعيد لأنهم لما كان أشاعرهم لما كانوا يقولون بحسن الأشياء وقبحها بعد حكم الشارع إذن الأشعري يقول الاشياء بعد حكم الشارع فكلها واقعية يعني يكون لها وجود في الخارج فاذا انكاره للواقعيه ليس كما بينا نحن لا له معنى اخر ففقال وعلى هذا فان كان غرض الأشاعرة من انكار الحسن والقبح انكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعيه ما بيناه نحن فهو صحيح ولكن لو قرأنا العبارات الأشعرية لوجدناها تختلف عن ما بيننا ليش تختلف لأن الأشعر يقول الأشياء بعد تحصين الشارع لها يكون لها خطب في الخارج يكون لها خطب في الخارج هذا يعني معنى الواقعية عنده الأشعر غير معنى عندنا نحن ولكن هذا بعيد عن أقوالهم لانه لما كانوا اشاعره يقولون بحسن الافعال وقبحها متى بعد حكم الشارع فانه يعلم منه انه ليس غرضهم ذلك يعني ما ولينا نحن ليس غرضهم ذلك ليش لأن نحن نقول الشارع اذا حكم على شيء بانه حسن بهذا الحكم ايش؟ امر ويجعله هو حيه الخارج هذا يعني انهم يقولون بان الاشياء لها واقع في الخارج فكلامهم غير ما قلناه نحن من معنى الواقعي قال كيف وقد رتبوا على ذلك بان وجوب المعرفه والطاعه ليس بعقلي بل شرعي مع ان وجوب الطاعه ووجوب المعرفه لها قد يبدا في الخارج وان كان غرضهم انكار إدراك العاقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيكفي تحقيق الحق فيه وأنهم ليسوا على صواب الفياني. ما ماضي هذا المقدار التبع عند الأقوال أنا حالي أشكر علي علي أسرع حتى لا يضرب الجرس ويأخذنا لله وصلى الله وعلى الحمد والي والي والي ماضي